بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنذر كتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عنا انذروا معرضوا أَلَرَايْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ آتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ ثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَّمَّا جَاءَهُم هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ وَلَئِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُخْفُونَ فِي ذَاتِ الصَّدْرِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا دَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعٍ مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُنبِذِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنَ عند اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن دُنْيَا صُرَاءَ إِلَى عَلَامَتِهِ فَآمَنُوا وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ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 حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ فِي صَالِهِ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَ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 الذين يتقبلون عنهم همو احسن ما عملوا ويتجاوزون عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه اوف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 وولائك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والناس انهم كانوا خاسرين ولكل درجهات مما عملوا ولنوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون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 لَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْصَرُّنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا تَرَى إِلَّا مَسَاكِنَهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِ القَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنَّ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْتَدَ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 وَلَقَدْ اهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا لَآيَاتِنَا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا لَهَا بَل ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا كان فرقا من الجن يستمعون القران يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضى والى الى قومهم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 ويجركم من عذابنا لنين ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه او رها اولئك في ضلال مبين